غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور, فهو على نور من ربه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 فَمَا لَهُمْ مِنْهَا َفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ قُومُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ك ميتون وإنهم ميتون ميتون وإن ما إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة, وجنة عرضها كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.